السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله القوي العظيم الرقيب الشهيد يدبر خلقه كما يشاء بحكمته فهو الفعال لما يريد احكم ما شرع واتقن ما صنع فهو الولي الحميد حَدَّ لِعِبَادِهِ حُدُودًا وَنَظَّمَ لَهُمْ تَنْظِيمًا وَقَالَ لَهُمْ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُم عَنْ سَبِيلِهِ فَصَارَ النَّاسُ عَلَى أَقْطَامٍ فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ وَإِنَّ اللَّهَ لَا يُؤْمِنُ بِالظَّالِمِ حَتَّى إِذَا أَخَذَهُ لَمْ يُفْلِتْ وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ الْمَلِكُ الْقَهَّارُ فَلَا غِنَى لَهُ وَلَا نَذِير وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ القائم بأمر الله الناصح لعباد الله على الرشد والتسديد صلى الله عليه وعلى اله واصحابه ومن تبعهم بإحسان الى يوم المذيد وسلم تسليما اعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال الله تعالى يا ايها الناس اتقوا ربكم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 ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا واتقوا فتنه لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصه واعلموا ان الله شديد العقاب عباد الله لا تغرنكم الحياه الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور لا تغرنكم الاموال وكثرتها لا يغرنكم رغد العيش ومذاره الدنيا وزهرتها لا يغرنكم ما انعم الله به عليكم من العافيه والامان لا يغرنكم انهار الله لكم ما تقصيركم في الواجب والعصيان ايها الناس عباد الله ان اغتراركم بهذا من الاماني الباطلة والآمال الكاذبة انه لا يامن مكر الله الا القوم الخاسرون عباد الله لقد انتشرت المعاصي في مجتمع الامه الاسلاميه واصبح ما كان منكرا بالام معروفا اليوم اضاعوا الصلاه واتبعوا الشهوات تعاملوا بالربا ومنعوا الزكاه ابتعدوا عن الحياء وانتهكوا الحرمات صاروخ البهاء يطلبون متاع الدنيا وان اضاء الدين صدوا عن سبيل الله واتبعوا سبل الكافرين زين لهم سوء اعمالهم فظنوا ذلك تحررا وتقدما وتطورا وما علموا ان ذلك هو الرق تحت قيود الهوى والتاخر والتاخر الى الوراء وقد ذهبوا الى الهاويه والردى ايها المسلمون المؤمنون بمحمد صلى الله عليه وسلم ان اسباب هذا الدهر ترجع الى امرين احدهما ضعف الدين في النفوس وقوه التاء الى الباطل والثاني والثاني ضعف الامر بالمعروف والنهي عن المنكر والمداهنه في دين الله عز وجل ايها المسلمون يا امه محمد ان حمايه الدين لا تكون الا بالامر بالمعروف والنهي عن المنكر الامر بما امر الله به ورسوله والنهي عما نهى الله عنه ورسوله بقصد النصيحه لله وعباده الله ايها المسلمون المؤمنون بالله ورسوله ان الامر بالمعروف والنهي عن المنكر فريضه على هذه الامه التي هي افضل الامم واكرمها على الله ان استقامت على دينه ولتكن منكم امه يدعون الى الخير ويامرون بالمعروف وينهون عن المنكر واولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات واولئك لهم عذاب عظيم ايها المسلمون ايها المؤمنون بالله ورسوله يا امه محمد انكم ان قمتم بهذا الامر الذي امركم الله به كنتم خير امه اخرجت للناس وان تركتم ذلك كنتم من شرار الامم عند الله انه لا نسب بين الله وبين عباده ولكن من اتقى الله فهو الكريم عنده واكرم الناس عند الله اتقاهم له ايها المؤمنون المسلم ايها المسلمون المؤمنون بالله ورسوله ان الامر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يقتصر على على فئه معينه من الناس انه واجب على الناس جميعا قال النبي صلى الله عليه وسلم من راى منكم منكرا فليغيره بيده فان لم يستطع فبلسانه فان لم يستطع فبقلبه وذلك اضعف الايمان ايها المسلمون المؤمنون ان منا من يظن ان منا من يظن ان الامر بالمعروف والنهي عن المنكر خاص بالفئة التي عينتها الحكومة وهذا ظن فاسد فإن تغيير المنكر واجب على كل أحد قال النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم وهذا عام لكل من رأى المنكر يجب عليه أن يغيره بيده بالضرب أو بغيره فإن لم يستطع فبلسانه في الكلام والنصر بالكلام بالنصح والارشاد او الكلام مع اولات الامور ان لم ينفع الكلام معه وكل واحد منا يستطيع ان يتكلم مع المسؤولين في منع المنكر ويجب على المسؤولين اذا بلغهم ان يقوموا بنا او تب الله عليهم من الاصلاح وان يجتمعوا على ذلك لينالوا الفوز والفلاح ان كل واحد منا يستطيع ان يتكلم مع المسؤولين اما مشافهة واما عن طريق الكتابة والامر والحمد لله اذا قام به الانسان حتى وصل الى من له الامر برئت ذمته وصارت المسؤولية على اولئك الذين يتولون امور المسلمين ان على اولات الامور ان يدعو الدعاء والسكون وان يقوم لله تعالى مخلصين له الدين وكوف تكون العاقبه لهم ان العاقبه للمتقين ايها المسلمون المؤمنون ان الامه لا يمكن ان تكون امه قويه مرموقه حتى تتحد في اهدافها واعمالها ولن يمكنها ذلك حتى تقوم بالامر بالمعروف والنهي والنهي عن المنكر فتكون على دين واحد في العقيده والقول والعمل صراطا مستقيما صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الارض اما اذا لم تفقم الامه بذلك فانها تتفكك وتنفصم عراها يكون لكل واحد هدف ولكل واحد طريق ومنهاج وعمل يتفرقون احزاب كل حزب بما لديهم فرحون ولقد قال الله لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم ان الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا انفلت منهم في شيء انما امرهم الى الله هم ينبئهم بما كانوا يفعلون ايها المسلمون ايها المؤمنون اذا لم نقم بأمر الله ونسعى في اصلاح مجتمعنا بالالتزام بدين الله كما الذي يقوم ويسعى بذلك اذا لم نتكاتف على منع الشر والفساد فكلنا هالك عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الرجل من بني اسرائيل كان اذا راى اخاه على الذنب نهاه عنه تعذيرا فاذا كان من الغل لم يمنعه ما رأى منه ان يكون جليسه او ياكل معه فلما راى الله ذلك منهم غرب قلوب بعضهم على بعض ولعنهم على لسان نبيهم داوود وعيسى ابن مريم ذلك بما عصوا وكان يعتدون ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفس محمد بيده لا تأمرن بالمعروف ولا تنهوا عن المنكر ولا تأخذن على يد السفيه ولا تأثرن على الحق أثرا أو ليغربن الله قلوب بعضكم ببعض ثم يعلمكم كما لعنهم أيها المؤمن أيها المسلمون المؤمنون هكذا أقتن نبينا رسول الله عز وجل وصلى الله وسلم عليه أقتن وهو الصادق المصدوق بدون قثم اننا اذا لم نامر بالمعروف و ننهى عن المنكر و ناخذ على يد السفيه و ناقره على الحق اضرا اكن ان الله تعالى يضرب عقول بعضنا ببعض ثم تحق علينا اللعنه كما لعن الله بني اسرائيل ولما فتح المسلمون جزيره قبرص لما لما فتح المسلمون جزيره قبرص تفرق أهلها وبكى بعضهم إلى بعض فرؤيا ابو الداء ابو الدرويا ابو الدرداء رضي الله عنه يبكي فقيل له ما يبكيك في يوم اعز الله فيه الاسلام واهله فقال ويحك ما اهون الخلق على الله ما اهون الخلق على الله عز وجل اذا هم اضاعوا امره بينما هي امه قاهره ظاهره لهم الملك تركوا امر الله فقاروا الى ما ترى ايها المسلمون ايها المؤمنون اننا اذا لم نقم بامر الله اوشك ان يسلط الله علينا عدوا يستبيح بيضتنا ويسبي اموال ويسبي او يغت او يغتني من اموالنا اننا اذا لم نقم بامر الله اوشك ان يسلط الله علينا عدوا يحتل بلادنا ويغنم اموالنا ويذيقنا الذل بعد ان كنا اعزه ايها المسلمون ايها المؤمنون ان من المؤسف المروع ان نرى مجتمعنا الاسلاميه امه محمد صلى الله عليه وسلم نراها هكذا شعبا متفككا لا يغارون لدين ولا يخافون من وباء لا يتفقد الرجل اهله وولده ولا ينظر في جيرانه بل تراه يرى المعاصي فيهم لا ينهاهم عنها ويرى التقصير في الواجب فلا يتداركه بل ان من الناس من نوافل ويشارب ويعاشر من يدع الصلاه ولا يعرف الله طرفه عين وان هذا ايها المسلمون ان هذا لخطر عظيم انما من لا يصلي اذا لم ينفع فيه النص فانه يجب هجره ويجب البعد عنه فان كان هو صاحب الدار وجب على من في الدار ان يرحل عنها وان كانت الدار لغيره وجب عليهم ان يطردوه منها لان من لا يصلي فهو كافر مرتد عن الاسلام يجب ان يقتل اذا لم يتب ويعود الى دينه ايها المسلمون ان عدم غيرتنا على دين الله وعدم غيرتنا على نصيحه نصيحه عباد الله انه لامر منذر بالخطر لا سيما مع كثره النعم والانغماس في الترف استمعوا الى ربكم عز وجل استمعوا اليه وهو يقول واذا اردنا ان نهلك قريه امرنا مثرقيها ففثقوا فيها فحبط عليها القول فدمرناها تدميرا اذا اراد الله ان يهلك قريه بحكمته فانه يا امرهم مترفيها امرا كونيا قدريا فيفسقوا فيها بالخروج عن طاعه الله وحينئذ يحق عليها القول فيدمرها الله تدميرا اما بفعل من عنده بالزلزال والخسف وإما بفعل من عباده يسلطهم على هذه القريه والسمع الى قول الله عز وجل فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم ابواب كل شيء حتى اذا فرغوا بما اوتوا اخذناهم بغته فاذا هم مبلسون فاتقوا الله عباد الله قبل ان ينزل بكم باس الله قبل ان ينزل بكم عقوبه الله ان تنزل بكم عقوبه الله اللهم انا نسالك في مقامنا هذا ونحن عبيدك الفقراء اليك ونحن بانتظار فريضه من فرائضك نسالك اللهم ان تلهمنا رشدنا وان تهيئ لنا الخير وان تجمع كلمتنا على الحق اللهم ابرم لنا امر رشد يؤمر فيه بالمعروف وينهى عن المنكر يعذ فيه اهل طاعتك ويدل فيه اهل معصيتك اللهم انا نسالك ان تجعلنا من المتعاونين على البر والتقوى القامرين بالمعروف والناهين عن المنكر المتواصين بالحق وبالصبر وبالرحمه يا رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد الحمد لله على الثان و اشكره على توفيقه وامتنانه واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له في اولوهيته وربوبيته وسلطانه وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المؤيد ببرهانه الداعي إلى جنته ورضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأنصاره وأعوانه وسلم تسليما أما بعد فيا عباد الله إن الواجب علينا أن نبلغ ما علمناه من شرع ربنا وان الامر بالمعروف ونهى عن المنكر حسب المستطاع وان نغير المنكر بقدر استطاعتنا بايدينا ثم باللسانه ثم بقلوبنا وان من التغيير بالقلب اذا عدد الانسان عن التغيير باليد واللسان ان يفارق الانسان محل المنكر كما جالسه اهل المنكر فهو مثلهم يقول الله عز وجل وقد نزل عليكم في الكتاب ان اذا سمعتم ايات الله يكفر بها ويستهزئ بها فلا تقعدوا معهم انكم اذا مثلهم ان الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا عباد الله ان مما بلغنا عن رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وهو معلوم لدى اكثركم ان من غش فليس من النبي صلى الله عليه وسلم وليس من امه محمد صلى الله عليه وسلم لقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه مر بصاحب تمر يبيعه ادخل يده فوجد في اسفل في اسفله بللا فقال ما هذا فقال يا رسول الله اصابته السماء فقال النبي صلى الله عليه وسلم من غش فليس منا او من غش فليس مني واننا في هذه الايام في اوان بيع الثمور وان على الباعه ان يتقوا الله عز وجل وان لا يجعلوا الرديء اسفل المكان بل الواجب عليهم ان يجعلوا الرديء وحده والجيد وحده واذا كان لا بد واذا كان لا بد فان عليهم ان يبينوا ان اكل الاناء رديء حتى تبرئ ذمتهم وحتى يخرجوا من الغش الذي تبرأ النبي صلى الله عليه وسلم من فاعله وان على الجلالين الذين يبيعون ذلك عليهم ان يتق الله عز وجل فاذا علموا ان صاحب التمر ممن عرف بالغش والعياذ بالله ونحن نتبرأ من هذا كما تبرأ منه النبي صلى الله عليه وسلم ان عليهم ان يتبرؤوا منه وان يمتنعوا من البيع له <تصفيق> لان هذا ظالم قد تبرأ منه النبي صلى الله عليه وسلم فاصبح في المسلمين كالجمل الاجرب لا ينبغي ان يدان ولا ينبغي ان يقرب منه وان هذا الغاش الذي ارتكب هذا الفعل المحرم الذي هو من كبائل الذنوب ان هذا الغاش فيما كسبه عن طريق الغش قد اكل مالا بالباطل وانه اذا انفق هذا المال لم يبارك له فيه وان تصدق به لم يقبل منه وان خلفه كان زاده له الى النار ايها المسكين الذي تغش احوانك المسلمين ماذا تكتسب من جرهم ما لا تكتسب من جرهم تحصله بمعصية الله عز وجل إنك لا تكتسب إلا إثما إنك لا تكتسب إلا حراما إنك لا تكتسب إلا نزع البرطة من مالك الحلال إنك لا تكتسب إلا نارا وعارا وشنارا إن هذا الذي اكتسبته إما أن تأكله فتكون ممن يأكل السحب وتكون من ابعد الناس عن اجابه الدعاء لقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يطيل السفر اشعه اغبر يمد يديه الى السماء يا ربي يا رب ومطعمه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام قال النبي صلى الله عليه وسلم كان يستجاب لذلك هذه القريهات التي تكتسبها عن طريق الغش اما ان تاكلها في حياتك فتاكل سحتا واما ان تدعها بعد وفاتك وانت لا تدري متى يفاجئك الموت فتكون قد خلفتها وهي زادك الى النار والعياذ بالله فاتق الله يا اخي المسلم بع النصح والبيان فلقد قال النبي صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما وان كذبا وكتما محقت بركه بيعهما ايها المسلمون ايها الحاضرون هنا في هذا المكان لقد بلغني ان بعض الناس ياتون بصبيانهم هنا ولا سيما في اسفل المسجد فيضحك هؤلاء الصبيان ويشوشون على الناس وهذا حرام عليهم لان النبي صلى الله عليه وسلم راى رجلا يتخطى رقاب الناس يوم الجمعه فقال له اجلس فقد اديت